فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا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 ها المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا و كنت نسيم نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزى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 لئن لم تنتهي منك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا Wa'at-tazil kum wa ma'ad-dhuyun min duniillahi wa ad-dhuyu Rabbi asalalaakun b'dhu'ay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 وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ, من حملنا مع نوح ومن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 جَنَّاتِ عَدَنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيَ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوٌ إلَّا سَلَامٌ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَتَهُ وَعَشِيَة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 رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ ويقول الإنسان أإذا ما مات لسوف أخرج حيا؟ أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِعَتِيَ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صليا. إنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضي ثم ننجي الذين تقوى نذر الظالمين فيها جثيا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 Qala al-lazhin kafarulil l-lazhin aamanu Ayi al-fariqayn khayru maqaman wa ahsan nadiya Wakam ahlekna qablahum min qarnin hum ahsan u Qul man kan fi الضalata falyamdud lehu الرحman madda Hatta iza rau ma yuعدun inma العذاb wa inma الساعة Fasya'lamun man huo sharrun makana wa aض'afu ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا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 Lahud jatuh sema ada, takaadu sementara itu, terfaturn minhu, tershakul ardh, terkhiru jebal, hadda, an dhaulir Rahmani, wadda, wma yambilir Rahmani, ayat takiz wadda,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 yang aman dan berbuat kebajikan, akan dijadikan oleh Yang Maha Pengasih kepada mereka. Sesungguhnya aku telah mengucapkan dengan lidahmu untuk memberitahu